الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فأحسانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتهم إن الله عزيز حكيم ولا تكنحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أمر مؤمنة ولا أمّة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تُنكر المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبتكم هؤلاء يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمرفَّة بإذنه ويُبَيِّنُ آياته للناس لعلهم يتذكرون ويَسْأَلُونَك عَنِ الْمَحِيضِ الَّهُ أَذَنٌ فَأَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَضُهُنَّ وَلَا تَقْرَضُهُنَّ حَتَّى يَقْهُرُ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَحْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فاؤه حرثكم ان وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واتقوا الله واعلموا ان ان املاقوه المؤمنين ولا تجعلوا الله عهدا لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سريع عليم